من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول بيت طائفة غرَ الذي تَقُون والله يَككتُبُ ماَا يُبَتُونَ فَأَِ الظعَنم وَتَوك على الله وَكَف بِلههِ وَكلَ فَلَا يتَدَبَونَقُرآان وَلَ كانَانَ منِن عِذ غَيْرِ لِلهلَ وَجدوا فِيهِ خلَ فَن ككثير وَإذا ج أَمم أَمَّ لملَمْ أَو الْخَوْوف أَذعُوا بِه وَلَو رَدُّ إلىى الرَّسولِ وَإلَ أُذِلَم مِنِ مِنّم نَعَمَوَّينَ يَسْتَم بِقُونَهُ مِنّم وَلَلَا فَضل الله ي عَلَْكُم وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبععْتُ مُ الشَّيطانَ إِللاا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 من